والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيره والذائرات عد الله لهم مغفرة عد الله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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا, إذا قضوا منهن وطرا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 لا جناح عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا أيها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وَكَانَ عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كَذِبًا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد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 فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَادَّ لَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا جَابَتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِنَتِ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان على يمين وشمال كل من رزق ربكم وشكره بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلة العرّم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمطي وأثلي وشيء وأثلي وشيء من سدر قليل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 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانٍ إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ قُلِ ادْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ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 قل من يرزقكم من السماوات والأرض كل لله فإن أؤييكم لعله هدى أو في ضلال مبين كل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون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 يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا, لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم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 إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداذا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 إلا من آمن وعمل صَالِحًا فأولئك لهم جزاء الضعف بما فِي وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِنَا بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرر ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذكو عذاب النار التي كنت بها كالذئب وإذا تتل عليهم آياتنا بينت قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أي يصدكم عن ما يريد أي يصدكم عن ما كان يعبد آباءكم فقالوا ما هذا إلا إفك مفترع. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من قتب يدرشونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا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 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطن وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب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 فحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا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 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون لَهُمْ لهم عذاب شديد وَمَكَرُوا لَهُكَهُ وَيَبْغُونَ فَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ ثُمَّ جعلكم أزواجا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 سائر شربه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون،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 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبؤك مثل خوي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 فَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلَّا خَلَافٍ هَا نَذِيدٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوا كَفَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِعْقَبِلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذَتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَلٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَى بِبُشُودٌ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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم مقتصر ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلون فيها يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَرِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونوا لا يكنن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نصورا فِي في وَمَكَرَ ومكر وَلَا ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل يعذرون إلا سُنَّةَ سنه فَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا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 فلو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما تَرَكَ على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله, فإن الله كان بعباده بصيراً يا سين والقرآن الحكيم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 إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أزل وما أزل رحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إيه يردن الرحمن إيه يردن الرحمن وبضر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ظلالا مبين إني آمنت بربيكم فاسمعون قيل ذخن الجنة قال يا ليت قومي علمن يا ليت قومي بما غفر لي ربي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين <تصفيق> قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآن المتجول.com